والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيق ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنون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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فِيهَا فَتَجَمَّعُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا كُلَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ